أعو الله للشيطة الرجيم الله الرقم الرحيم سلاما إلى طوله فَقَالَنَّ مَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا. وعالك <تصفيق> إلا كم كلبي <تصفيق> قال يا قوم Ben долго ota One Allah no. I God. innahum <sweat> بسوا فنتل من إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ Oh. Um. e إلى قوتكم و... إن نقول إلا